يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو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 في أَذِنَ أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو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 کسراب بقيعة، يحسبه الضمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، تا اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج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 له من